حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا عن الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين شيخنا حفظكم الله كيف نستفيد من قول الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع في مثل في مثل يعني قراءة الفاتحة وأيضا في مثل أن يقول بعض الناس هناك بدعة حسنة فهل يجوز هذا القول؟ قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع هذه قاعدة عظيمة وكلمة نافعة في باب التحذير من البدع في باب التحذير من البدع فقوله رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع أي من استحسن شيئا في دين الله لم يأتي في شريعة الله ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله فالذي يستحسن أعمالا لم تثبت بها سنة ولم يرد بها حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه يكون قد شرع شيئا لم يأذن به الله وذلك الشيء الذي استحسنه رآه حسنا وعمل به أو دعا إليه أو حث عليه فهذه الكلمة كلمة عظيمة قوله رحمه الله من استحسن فقد شرع وهذه تنطبق على عامة البدع التي يستحسنها أصحابها والله جل وعلا قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فصاحب الخطأ أو البدعة أو الهوى يظن ويعتقد أنه يحسن صنعا بهذا العمل وهذا لا يعفيه ولا يخليه من مسؤولية الابتداع الاحداث في دين الله سبحانه وتعالى ولو كانت نيته طيبة ومقصده طيب طيبا لا يعفيه ذلك ولهذا مر معنا بالأمس قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للجماعة الذين كانوا يذكرون الله بطريقة غير مشروعة قال لهم ما كل من أراد الخير أدركه قال لهم ما كل من أراد الخير أدركه أي أن الخير لا يدركه إلا من يوافق إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه أما باتباع الأهواء وبفعل البدع لا يدرك الإنسان الخير حتى وإن كان مقصد طيب حتى من قال إن قصدي طيب أنا مرادي طيب ما يكفي مراد الإنسان الطيب لا يكفي لا بد أن يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فمن الشروط لقبول العمل أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما قول من يقول بأن في الدين بدعه حسنة فهذا مخالف تمام المخالفة لقول نبينا عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة مخالف تمام المخالفة لقول نبينا عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة ونحن نعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام ناصح أمين فعندما قال كل بدعة ضلالة هذه قاعدة ذكرها لأمته في أن البدع بجميع أصنافها وكافة ألوانها ضلالة فليس لاحد أن يستثني من هذا التعميم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يستثني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قولا واضحا في هذا الباب وكل بدعة ضلاله فليس لأحد أن يأتي ويستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا بل هناك بدع حسنة النبي عليه الصلاه والسلام قال وكل بدعه ضلاله والعموم الذي ياتي عنه عليه الصلاة والسلام لو كان فيه استدراك لجاء الاستدراك منه هو عليه الصلاه والسلام لانه ناصح تمام النصح لامته ومثال ذلك في العموم الذي يحتاج إلى استدراك وياتي الاستدراك منه هو عليه الصلاه والسلام قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة كل أمة يدخلون الجنة هل هذا الأمر على عمومه كل أمة يدخلون الجنة هل هذا على عمومه في الحديث قال في الحديث الآخر قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه أنا اليوم واصحابي فقال كل امتي يدخلون الجنة لما كان هذا على ليس على عمومه قال إلا من ابى استثنى استثنى عليه الصلاه والسلام قال الا من ابى كل امتي يدخلون الجنه إلا من ابى هناك قال كل بدعه ضلاله هل استثنى هل قال إلا من كانت بدعته كذا أو بدعته هل استثنى الجواب لا فيبقى الامر على عمومه ولا يجوز للانسان ان يستثني من هذا العموم بدون دليل ولا دليل على الاستثناء فمن يقول في الدين بدعة حسنة الواقع أنه ليس عنده دليل على قوله ذلك فالبدع كلها ضلاله والخير كله في الاتباع والاقتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونعتقد أنه بين الدين كاملا. عقيدة وعبادة وخلقا ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه حسب الإنسان خيرا وفضيلة ورفعة عند الله أن يكون مقتفيا مقتديا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا أتيت إلى بعض من يقولون هناك بدع حسن إذا نظرت في الناحيه التطبيقية لهؤلاء تجد أن الواقع العملي لهؤلاء في الحقيقة هجر للسنن واحياء لبدأ فياتي بعضهم ويقول قراءة الفاتحة على الموت بدعه حسنه لان شيء طيب وعمل نافع وقراءة الفاتحة بعضهم يقول مثل ذلك ويترك في المقابل سنة يحيي امرا لا دليل عليه ويترك سنة صحيحة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم الإمام مالك رحمه الله قال في الرد على من يقول بأن في الدين بدعة حسنة قال كلمة عظيمة جدا قال رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها نعم من استدل شيخنا بحديث من من سن في الإسلام سنة حسنه قد يستدل بعض الناس على البدع بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والجواب على ذلك أن, أن الواجب على هذا المستدل أن يقرأ الحديث بتمامه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الناس سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه فمن اين له ان البدعه التي احدثها داخل تحت قوله عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه وانها ليست داخل تحت قوله من سن في الاسلام سنه سيئه من أين له ذلك وإذا ايضا نظرنا في سبب الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سن حسنة إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في عمل صالح ثبت ثبتعا عندما حث على الصدقة ورغب فيها فجاء أحد الصحابة بحمل ثقيل تصدق به فتوارد الناس على الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سن حسنة فالمراد بالسن الحسن إحياء السنن الثابتة هذا هو المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة تأتي إلى منطقة تجد فيه سنة مهجورة فتحييها بينهم تكون بذلك سنيت فيهم سنة حسنة أما أن يأتي الإنسان ويحيي بدع ويريد أن يدخل بدعه تحت قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فهذه مغالطة بل إن البدع التي أحياها داخل تحت قوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع شر كما قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها نعم. حسن الله إليكم هذا السائل يقول تبعت الجنازة وزرت في نفس الوقت البقيع فهل زيارتي صحيحة؟ زيارتك صحيحة جمعت بين خيرين اتباع الجنائز وزيارة المقابر نعم. هذا يسأل عن قال هل إذا سلمتم على ببكر بكر وعمر رضي الله عنهما أن يسمع عن السلام الله أعلم في سماع الموتى للسلام وهذه مسألة لأهل العلم فيها كلام لكن المشروع في حق الزائر أن يسلم على الموتى أن يسلم على الموتى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون والأصل في الموت عدم سماع الأحياء إلا ما جاء الدليل باستثنائه مثل ما جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع النعال نعال الذين دفنوه وسماع أهل القليب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فكل ما دل عليه الدليل من السماع سماع الموتى لقول الأحياء يثبت لقيام الدليل عليه نعم صلى الله عليكم هذا يقول في بلادنا القبور معلومة أي مكتوب عليها الاسم فماذا يقول المسلم عندما يقف على أمام قبر أمه أو أبيه أو غير ذلك إذا كان يعلم قبر أمه بعينه أو قبر والده وخصها بالسلام فلا حرج لا حرج في ذلك وإذا جاء لي المقابر يعمم بالسلام على جميع الموتى من المسلمين والمؤمنين كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا الكتابه هل هي مشروعه لا أن جاء عنها عليه الصلاة والسلام النهي عن الكتابة على القبور نعم إذن يسأل يقول ما يقول المسلم عند وقوفه حين دفن الميت عندما يدفن الميت يقف الإنسان متفكرا متذكرا هذا المآل والمصير وإذا إذا دفن يدعو له بالدعاء الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ورغب قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فتدعو له بالثبات تدعو له بالمغفره بالرحمة نعم صلى الله عليكم هذا يقول هل يجوز أن يعتمر الحاج أكثر من عمره في سفرة واحدة المعروف في عمر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل مكة معتمرا لا أن يخرج منها عليه الصلاة والسلام ليعتمر ولم ينقل أن صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليعتمر فمن ذهب إلى مكه معتمرا فالاولى به أن يكثر من الطواف بالبيت في كل مرة يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام ويكثر من الطواف هذا عمل مشروع وجاء في فضل احاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أما تكرار العمر والخروج إلى الحل والمعاودة والتكرار هذا العمل لا دليل عليه من هدي نبينا صلوات الله والسلام عليه. حسن <تصفيق> <تصفيق> الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من زار قبر الرسول صل الله عليه وسلم وظن أنه يسمع دعائه ويبلغه لله عز وجل؟ هل هذا العمل شرك أم بدعة؟ هذا العمل باطل أن يأتي الإنسان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ادعوا الله لي أو يا رسول الله اشفعي عند الله أو يا رسول الله اسأل الله أن يهديني أو أن يغفر لي أو أن يرزقني أو نحو ذلك هذا العمل كله باطل ومخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب وقد مر معنا كلام بالأمس عن هذه المسألة ومر معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري قال ان كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك وهذا يدل على انه بعدما مماته لا يدعو لاحد ولا يستغفر لاحد وإلا فما معنى قوله لعائشه رضي الله عنها ان كان ذاك وانا حي استغفرت لك ودعوت لك هذا فيه التنبيه إلى انه عليه الصلاة والسلام بعد مماته ما لا يدعو لاحد ولا يستغفر لاحد وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث فالطلب من الميت أو الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعو له أن يستغفر له أن يشفع له عند الله هذا العمل كله لا أصل له وهو عمل باطل لا دليل عليه ومن أهل العلم من عده لونا أو نوعا من انواع الشرك بالله جل وعلا لما في ذلك من التعلق بالموتى والتوجه اليهم وجعلهم واسطه بين الانسان وبين الله جل وعلا نعم بل جاء سؤال يقول ان ان اخ له قال له امنه لان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وان يقول له حل مشاكل هذا الرجل الذي الذي قال له سلم هذا عين الشرك هذا عين الشرك ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حل المشاكل هذا عين الشرك والذي يكشف الكروبات ويزيل المشاكل والهموم ويفرج الأمور ويسر العسير ويكشف كربة المكروم هو رب العالمين قال جل وعلا امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بشر وعبد من عباد الله يدعى له ولا يدعى يدعى له عليه الصلاة والسلام ولا يدعى الذي يدعى هو الله رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور فكان الواجب على هذا السائل عندما قال له أخوه سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يحل مشاكل أن يقول له حل المشاكل بيد الله وكشف الكروبات بيد الله وإغاثة الملهوفين بيد الله والأمر بيد الله توجه إلى الله بدعائك وسؤالك والأمر كله بيد الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا فالمالك لذلك كله هو رب العالمين سبحانه وتعالى نعم هذا السال يقول هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى لعائشة رضي الله عنها بزيارة قبر أخيها فالهذا ثابت جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فالمرأة إذا مرت بالمقابر ولم تقصد تقصدها بالزيارة تأتي بهذا السلام وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها جمعا بين الأدلة فالمرأة إذا مرت بالمقابر دون قصد منها لزيارة المقابر تسلم أما أن تذهب قصدا لزيارة المقابر فهذا فيه الوعيد الذي مر معنا في حديث نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين